أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم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 وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيد وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Fiyazil Allahu meysha, ve yehdi meysha, ve O Al وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِأَيَّامِ اللَّهِ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 إِذْ أَن جَاءَكُم مِّن آنِ فِي الفِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وفي ذالك بلاء من ربكم عظيم وإذ عذَّنَ ربك لئن شكرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئن كَفَرْتُمْ إِنَّ عذابِي لشديد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 وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا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 "Qālātūrusuluhum ʾafillāhi shakkum fāṭir al-šmaʿātī wa al-ardī yadʿūkum fāṭir al-šmaʿātī wa al-ardī yadʿūkum liyāfīr alakum min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 Saatlerimizde Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın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 وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا لنخرجنكم من ارضنا اولتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولا نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمْ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ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 وَبَرَزُوهُ لِلَّهِ جَمِيعُهُ فَقَالَ الْضُعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُنَّ لَكُمْ تَبَاعَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُبْغِنُونَ عَنْنَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة Açılها ثابت وفرعها في السماء Tuhdi أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون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 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الإنسان لظلوم كفار إذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه من وَمَنْ عَصَانِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِينَ زَرَعْنَ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ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 في الارض ولا في السماء ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن Vema ykfa ala Allahin sheyi fi al-ardi ve la fi s-ma. Alhamdulillahin ladi wahbali al-kibar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 فتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم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 وَإِن كَانَ مَكْرُهٌ لَّتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رَسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ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 وبرزوا لله الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وتر المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قضران وتغشى وجوههم النار